أ الح ق أ الح وَما يبد أُبطِل وَما يعيد وَما يبذ أُب وَما يعيد أُرئِم ضَلَلكُ فَإِن م أظللُ على نَفتيد الَّتِي فَإِنَّمَا أَطْلِعُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي وَإِنِ اشْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ إِنَّهُ سميع ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا وقالوا خان النادي وأنا له التناوش من مكان بعيد وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويكذفون به غير من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وَلِلَّذِينَ مَا يَشْتَهُونَ تَمَطُّ إِلَى أَشْيَاعِهِمْ قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مريم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد فِي الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس الناس من رحمه سلامك لها وما يمسك فلا مرسل له من وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمه الله عليكم يا ايها الذين لا تذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق غير الله الارض لا اله الا الله لا اله الا هم فاناتفكون فأنا